Bismillahir Rahman. المحصنات من المؤمنات والمحصنات ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا قالوا اعظم مما ذكروا به فاغرينا بينهم وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاء مما كنتم تخفون من الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا <سؤال> <تصفيق> أنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم die bij en Zal ik kafen, die niet zeggen: is het en is من الله شيئا ولن Listen من تبع ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع Yeah! بني كثير منهم فالله بصير بما يعلنون لقد كفر Thank mm. لفضيله <تصفيق> الدكتور وذلك جزاء المحسنين والذين كفر وكلبوا them أمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إِذَا حلفوا واحفظوا ايمانكم كان كان تعلم ما في نفسي